1. حياة محمد عليه السلام ماذا تقرأ هذه الأيام؟ أقرأ كتابا عن حياة رسولنا الكريم إذن قل لي ما اسم الرسول الكريم؟ اسمه محمد وما لقبه؟ لقبه الأمين متى ولد سيدنا محمد؟ في الثاني عشر من ربيع الأول سنة خمسمائة وواحد وسبعين أين ولد؟ ولد في مكة المكرمة ما اسم والده؟ اسم والده عبد الله وما اسم والدته؟ اسم والدته آمينة كم سنة عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاش ثلاثة وستين عاما أين توفي يا رسول الله؟ توفي في المدينة المنورة أحسنت معلوماتك قوية عن رسولنا الكريم وأخيرا كيف تصف الرسول هو معلم ومرشد ووالد رحيم وإنسان كريم حياته متواضعة ورسالته عالية